أين لكل ساكن أتيم يسمع آيات الله تسلى عليه ثم يصر مستكفرا كأن لم يسمعها تبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا استخدها هدوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما, ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز عليم الله الذي تخصر لكم البحر لتجري الفلق فيه بأمره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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تستبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم من يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي هذا بصائر ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم جاء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم عز يختار وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينصر ونطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين